يقول البعض إن الذبائح تترك في منا لتتعفن، فهل يجوز أن تذبح في مكان آخر فيه محتاجون؟ الأصل أن الهدية يجب أن يذبح في المكان الذي أهدي إليه، وذلك معروف في كل ملة، وقد اتفقت المذاهب الأربع في أصح الأقوال الواردة فيها. على أنه لا يجوز ذبح الهج الواجب ابتداء في خارج الحرم إلا في مثل حالة الإحصار وهج التمتع والقران بالذات هج واجب على التعيين لا يجوز العدول عنه ما دام الحصول عليه ميسورا وما دام ذبحه ممكنا في الحرم فلا يجوز ذبحه في غيره ومن لم يستطع الحصول عليه صام بدله ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وإذا قلنا إن الذبح في الحرم ممكن ويجب أن يكون فيه فعلى هذا يكون التوزيع أيضا في الحرم على الفقراء المقيمين به والوافدين عليه في الموسم أو في غير الموسم أما عن وجودهم فهم موجودون ولئن فرضنا ان المقيمين بالحرم مستغنون عن الصدقه وبخاصه بعد تحسن الاحوال فانهم جميعا ليسوا كذلك واقعا والوافدون المحتاجون كثيرون وقد يحرصون على تكرار الزياره من اجل الحصول على اللحوم التي ينتفعون بها اثناء الموسم وبعده عن طريق حفظها أما عن التوزيع فهو ممكن ايضا وميسور حيث يمكن التعرف على الفقراء إما بتعرضهم للسؤال وإما بسؤال المطوفين وغيرهم عنهم والذي يحدث أن أكثر المسلمين يقعون في عدة أخطاء باختيارهم وكان من الممكن تفادي الوقوع فيها الخطأ الأول أنهم يحرصون على أن يكون الذبح في يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة والخطأ الثاني حرصهم على أن يكون الذبح في منا بالذات والخطأ الثالث اكتفاؤهم في الذبح بإراقة الدم وعدم سلخ الهدي وتنظيفه وعدم الاهتمام بتوزيعه لإصلاح الخطأ الأول نقول إن وقت الذبح لم يرد فيه دليل بخصوصه فمتى وجب جاز الذبح في أي وقت قبل يوم العيد أو بعد يوم العيد ولإصلاح الخطأ الثاني نقول إن الحرم كله يجوز الذبح فيه في أي مكان فيه مكة أو منى أو غيرهما للحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه في ذلك وبهذا يمكن ذبح هدي التمتع عقب الفراغ من أعمال العمره مباشرة كما قال الشافعية وذلك في مكة وهذا يخفف العبء عن منا كما يلاحظ أن المتمتعين يفدون افواجا افواجا يعني على فترات فلو أن كل فوج ذبح هديه في مكة لكان الذبح على فترات وهنا لا يتكدس اللحم ولا توجد مشكلة في توزيعه ذلك لأن الفقراء موجودون يوم العيد وقبل يوم العيد والمطوفون يعرفون من يستحقون من أهل الحرم وإذا انضم إلى الذبح على فترات جواز أكل الحجاج من ذبائحهم أسهم ذلك في عملية التوزيع ولا يوجد فائض كبير يحدث الارتباك والآية الشريفة تقول فكلوا منها وقد أطلق الأكل ليشمل هدي التمتع والقران كما قال بعض الأئمة والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أكل من الهدي وأطعم منه أهله وكان قارنا في حجة الوداع على أصح الأقوال والروايات الخطأ الثالث يمكن إصلاحه بالعلم بأن الهدي يقصد منه إلى جانب اراقه الدم إطعام أهل الحرم وهو المقصود الاساسي من تشريع الحج أصلا كما سأل إبراهيم ربه فلا بد من توزيع الهدي، ولا يكفي إلقاؤه حتى يتعفن. وقد نص الإمام الشافعي على أن من فعل ذلك وجبت عليه إعادة الذبح والتوزيع. الصعوبة في التوزيع ناشئة منا نحن، لأن الكثيرين لا يسلخون الذبائح ولا ينظفونها، فيعزف الفقراء عنها. لأن غيرها من المجهز ميسور وذلك لأننا كدسنا الذبح كله في منا فكثر المعروض وقل الطلب عليه ويختار الأيسر منه والاحسن ولو أننا ذحنا في مكة لامكن التنظيف وسهل التوزيع ومهما يكن من شيء فلو فرض عدم إمكان التوزيع في الحرم جاز التوزيع على غير أهله ممن هم أقرب إليه وأشد حاجة إلى الطعام كما نص عليه بعض الأئمة وعليه فإن هذه المشكلة هي مشكلة التوزيع نحن الذين أوجدناها وعلى هذا لا يجوز الذبح في غير الحرم ولا يجوز حرمان أهله منه وذلك في هدي التمتع والقران بالذات وهو الغالب على الهدي وما ورد في بعض المذاهب والآراء من الذبح والتوزيع في أي مكان غير الحرم فهو عند التعذر وكذلك في فدية الأذى والهدي الذي لا يجب على التعيين بل التخير فقد قال بذلك مالك وغيره وقله نادره عممت الجواز في كل هدي وما دامت الاراء القويه يمكن تطبيقها فلا ينبغي العدول عنها الى غيرها والله اعلم